أعوذ ب الحمد ل الشيطان الرجيم بسم الله ل ه من بسم ا ر ن الرحيم ا ل ح م لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه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 أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ أ و ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا اتنا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا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 وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين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 إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم, يعيدوكم في ملتهم في موسوعه ل ل ن ت ف ا ل ن ا ب ل ه ل ي ع ل م و ا أن و ع د ا ل ل ه حق و أ ن ا ل س ا ع ة ل ا ر ي ب ف ي ه ا يتنازعون إذ بينهم أمرهم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 ولا تستفتي فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا ان يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت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 إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وان يستغيثوا يغاثوا بماء, بماء كالمهل يشوي الوجوه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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط فأصبح فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب بثمره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 وما كان منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هنالك الولايه لله الحق هنالك الولايه لله الحق, الحق. الحق. و خير ثوابا وخير عقبى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 و ع ر ض و ا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم, جئتمونا كما خلقناكم اول م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب, الكتاب فترى المجرمين م ش ب ق ي ن مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل الا إ ب ي س س ف ج د و إ ل ابليس إ كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها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 وما من عنا ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدي ويستغفروا ربهم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 ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوا وفي اذانهم وقرا وإن ت د ا ه م الله ى د الرحمن و الرحيم م ة لو خ ذ ه ب م ا كسبوا ل ع ج ل لهم ا ل ع ذ ا ب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 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا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 فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ز ك ي ة بغير نفس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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أن, يرهقهما فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه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 حتى إذا, بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ت ووجد, ووجد عندها قوما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 حتى إ ذ ا بلغ مقلع الشمس وجدها تطلع على قوم, تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما من وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إ ن ي أ ج و ج وماجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل فهل نجعل لك فرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد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 انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين أ أ خ س ر ي ن ع م ل قُلْ هَلْ ل ا ا نُنَبِّئُكُمْ ب أ اعمالا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ضل الحياة سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما ك ف ر واتخذوا و ا آ ي ا ت ي ورسلي و هزوا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا